كشموسي اشرقي لاحتضاني الافق لاحتضان لاحتضان يا فتاه زانها دينها بالخلق انت من وراء فاتلقي انك العبد الذي كيف <تصفيق> حول العنق انت ورد سابح لله في الندى الصافي نقي فاملا الروضه شذا żniwity, też muś لا لي ليليليلا ليليليلا يا فتاه لم تسيري لم تسيري في طريق زلق في طريق زلق قابل مضت واثقه واثقه فوق خير الطرق فوق خير الطرق اه ابحري في لجتي عمري مثل الزعوقي وامددي الكف لما اسلموا للارق انكذب من سقطوا في الوزايا وارتقي وارتقي ومنحرهم أملا <تصفيق> بجتي أذن فقير كالشموس أشرقي يا فتات الخلق يا, يا فتات الخلق Lelayna, lai lai la, lai lai la, lai lai la, lai lai la, lai lai la, lai lai la, I